viral on قوموا الى باريقم فقتلو شربوه كنوا واشربوا من من بعد ذلك فلولا سَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِ به, بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله عهدا أم تقول القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ببعض الكتاب ببعض في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم, استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا تقتلون أمي يا الله من قبل أن قتتموني ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم تخطم من بعده وأنتم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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ نَوَّبْتُ أَحَدَهُمْ لو He made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 نبذ فريق من الذين أهوتوا الكتاب كتاب الله نبذ الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم, كأنهم لا her. Uh -huh. I'll The قال له ربه قال I'm mm gonna -hmm. is qu'un وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرُونَ Bela من من لا يخفف عنهم فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة في الرياح والسحاب والسحاب من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم, يحبونهم كحب الله. Yeah. أعين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا منهم تعلمون al I don't فتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم اذن <تصفيق> العقاب وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زّل للذين كفّوا الحياة الدنيا ويصخّون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمّة واحدة دَعَا ثَـاللَّهُ النَّبِيْنَ مُدَّشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ فهدى الله الذين آمنون لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم؟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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وما من خير فإن الله به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 يَأْمُرُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وجاهدوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 ويبين آياته للناس لعلهم, لعلهم يتذكرون ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هؤلاء يدعون إلى النار والله يدعو يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس ويبين ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى, حتى يطهرن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 فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبر ان تبر وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهم ما خلق الله في إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا, إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا, إلا خافا أن لا حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح, فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك, فأولئك هم الظالمون فَإِن طلقها فلا تحل له من بعد حتى حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقومي إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن ويمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فبلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بينهم بِالْمَعْرُوفِ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 وَلَمُؤْمِنٌ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا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 ولا تناه عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن, إلا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم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 فَإِذَا آَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعة ولم يؤتسع من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم آية ان ايته ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما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 فصل طالو بالجنود قال إن, الله بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 فرغ علينا صبر وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم وَتَلَدَّعُو تُجَالُو تَوَأَتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ الْفَسَادَةِ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 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات, وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتت للذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آروا يَخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ سَكَبَ الْعُرْوَةَ وَالطَّالَمَ فِي فسرهن إليه، ثم جعل لله كما ثل حبة كما ثل في كل سبولة مئة حبة والله يضاعف لما يشاء والله واسع عليم يعلمون ما الفقوا منا ننم من ولا اذلهم ادهم عند ربهم ولا خوف, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها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 وَا لَا لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بُغْيَةَ ضِرَارٍ أَمْ عَطَاءَ اللَّهِ وَتَزْوِيهًا وَتَسْهِيْتًا مِنْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ تتركلها ضعفين فإن لم يصبها عابل فضل والله وان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الصدقات فلعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُونَ فر إ الذيين أصُ سبيل الله لا يستطيع لا فَلِلَّهِ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَنَغَافِرُ لَهُمْ هم فيها خالدون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقاء da tua فليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجنا كاتبا فرهان مقبوطة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه, وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادين